الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فَلَهُ مَا سلف وأمره إلى الله فمن جاءه موعظة من وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ والله لا يحب كل كفار أثيم والله لا يحب كل كفار أثيم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 فَنُتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَخِيَ مِنَ الرِّبَاءٍ من الله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن لم تفعلوا فأذنوا وإن كان ذو رسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون تَذَكَّرُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تَذَكَّرُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ وَفَّى كُلُّ نفس ما كسبت وهم لا